ما أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كلبوا بالحق لما جداءهم سوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون الم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن مكنناهم في الأرض ما لم نمكن لكم مكنناهم في الارض ما لم نمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدرارا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 وقالوا لو لَذَلَّ أُزِلَّ عَلَيْهِ مَلَكَ وَلَوْ أَزَلْنَاهُ مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَقَدْ أَسْتُهَزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ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 وَإِنْ يَمْسَكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةٌ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بليء مما تشركون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 ثم نقول للذين أشركوا أي نشركاؤكم أي نشركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنهم إلا أَن قالوا والله رَبِّنَا إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين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 حتى إذا جاءوا كي يجادونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه ويئنون عن وإنهن كون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو تروا اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين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 أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جذأك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه رحمة أنه من عمل منكم سوء أنه من عمل منكم سوء متاب من بعده وأصلح، ثم متاب من بعده وأصلح، فإنهم غفور الرحيم. وكذلك نفصل الآيات، ولتستبين سبيل المجرمين. قل إن لي لهيت أن أعبد الذين تدعون بدون الله. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من الموتدين قل إني على بينة من ربي وكلبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين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 ثم ينبقون بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده ويُرسل عليكم حفظاً حتى إذا جاء أحدكم الموت توفي رسولنا، توفي رسولنا وهم لا يفرطون. ثُمَّ نَرُدُّ إِلَى اللَّهِ مَوْلَانَا وَالْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أسرع الْحَاسِبِينَ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ مُتَضَرِّعِينَ تَدْعُونَهُ مُتَذَلِّعِينَ وَخَفِيَّةً لَّئِنْ أَنقَذَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدى الله كالذي استهوت الشياطين في الأرض حيران حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا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 وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة <تصفيق>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 إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى دورا وهدى للناس تجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله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 ومن أظلم ممن من افترى على الله كذبا أو قال أوحى إليه ولم يوحى إليه شيء أو قال أوحى إلي ولم يوحى إليه ولم يوح إليه شيئا وما قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمارة الموت والملائكة باسطؤ أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاباً هون بما كنتم تقولون على الله غير الحق بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتموا فما دا كما خلقناكم أول مرة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 وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا إن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدو وشياطين الإنس والجني يحي بعضهم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 وَإِذْ تُطْعَ أَكْثَرَ مَدْنٍ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُ يَتَبِعُ لَئِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّهُمْ إلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ سَمِّ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِن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 وذر ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجذون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكره عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُحَونَ إلَى مَا أُلِيَ إِلَيْهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِن أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ كَمَن فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يريد الله أي يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا يجعل صدره ضيقا حرجا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 وَيَوْمَ يَحْشُرُونَ جَمِيعَهُمْ يَأْمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أُولِيَاءُ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا سَتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا وَبَلَغْنَا أَجْلَنَا الَّذِي أَجْلَتْ لَنَا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعض بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسلهم منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي وينذرون لكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على ذا أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا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 نيشأ يلهمكم ما يستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لاات وما أنتم بمعجزين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 قُلْ لَأَجِدُ لا فِيمَا أُوحِي إلَيَّ مُحْرَمًا عَلَى طَعَمٍ يَطْعَمُهُ إلَّا إلَّا إِنْ يَكُون مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمًا خِزِيرٍ أَوْ لَحْمًا خِزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْيَضْطَرَ غَيْرَ بَاقٍ وَلَا عَادٍ فَإِن ن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ضفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملتهما إلا ما حملتهما أو الحوايا أو ما اختلط بعذب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 كذلك كنب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا إن تتبعون إلا الرن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهذاكم أجمعين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 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ الْسُّبُولَ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ الْسُّبُولَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَالِكُم مَصَاعِقُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ أَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِينَ أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى, وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنت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 فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّفَ عَنْهَا سَنَجزي الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن آيَاتِنَا عَذَابًا بِمَا كَانُوا يَصُدُّونَ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 ومن جاء بها السيئه فلا جزاء الا مثلها وهم لا يظلمون قل انني هدياني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما دينا قيما ملة ابراهيم وَمَا وما كان من المشركين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 ما رجعكم فينبئكم بما كنتم في تختلفون وهو الذي جعلكم خلاء فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات الجبل وكم ورفع بعضكم فوق بعض درجات الجبل وكم في ما أتاكم إن ربك سريع العقاب وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ